ويلجمهم العرق يصل منهم العرق إلى موضع النجام من الفرس وهو الفن، ويستثنى من ذلك الأنبياء ومن شاء الله تعالى الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وبعض مما ذكره نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم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 فمنهم من يكون أن يكون العرق إلى كعبيه ومنهم من يكون إلى ركبتيه ومنهم من يكون إلى حقويه يعني إلى موضع عقد الإزار من الجسد ومنهم من يكون إلى حقويه ومنهم من يرجمه العرق الجانع فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأصلاف وذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى صنفا واحدا فقال ويلجمهم العرب يعرقون من شدة الحر لأن المقام مقام زحام وشدة ودنو للشمس من بؤوس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فتبن الشمس وتدنى مقدار ميل سواء كان الميل الذي هو معروف مسافة أو ذلك الميل الذي يكون في المبحلة يؤخذ به الكحل لكي يجعل على الأشفار يغرق الإنسان مما يحصل في ذلك اليوم في عرقه الناس على حسب أعمالهم كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد يقول قائل كيف يكون ذلك وهم في مكان واحد يعني كيف يكون بعضهم عرقه إلى كعبيه وبعضهم عرقه إلى ركبتيه وبعضهم عرقه إلى حقويه وبعضهم يلجمه العرق الجامع والجميع مع ذلك في مكان واحد قد يسأل إنسان هذا السؤال فما جوابك الجواب أن القاعدة التي أصلت يجب الرجوع إليه وهي أن الأمور الغيبيات يجب علينا أن نؤمن بها ونصدق دون أن نقول كيف ولما، لأنها شيء وراء العقول ولا يمكن أن تدركها العقول ولا أن تحيط به وهذه القاعدة من أنفع القواعد لحفظ الإيمان صحيحا في القلوب لأن الإنسان إذا ما أطلق لنفسه العنان وأقد يسأل أسئلة تتعلق بتلك الأمور الغيبية على هذا النحو الذي فيه هذا الاستشكال فإنه يكون على شف الضلاف ولكن نقول هذا من أمور الغيب غير المنظور الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم علينا أن نصدق كلام نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأن الحياة البرزخية كما مر ذكر ذلك فيها أمور هذه الأمور يحكمها قانون سوى القانون الذي ما هو رب العالمين للحياة الدنيا ففي البرزخ قانون آخر جعله الله رب العالمين فإذا ما غيب الميت في قبره جاءه الملكان يقعدانه يسألانه ترد إليه الروح يجيب سواء كان مسددا أو غير مسدد فهو يجيب في حال السداد يقول ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم وفي حال الخذلان يقول لا أدري ها لا أدري كما أكبر الرسول صلى الله عليه وسلم هذا لا تسمعه أنت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنه لا يسمع خط نعانهم يعني لم ينصرف المشيعون بعد انصرافاً كلياً جملياً بل إن عمرو بن العاص رضي الله تبارك وتعالى عنه لما وصى ولده عبد الله قال يعني إدلس عند القبر بمقدار ما تبحر جزور ويفرق لحمها حتى أنظر بما أرادع رسل ربي فيكون خارجاً ولا يسمع شيء يكون خارج القبر بجواره يدعو بالغفران والتثبيت عند السؤال ومع ذلك لا يسمع شيئا من هذا الحساب والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه إذا لم يكن مسددا في الجواب فإنه يضرب بالمرزبة تلك الضربة العظيمة يصيح منها صيحة يسمعها كل أحد إلا الثقلين كما أخبر النبي صلى الله عليه وعليه وعليه وسلم أو يسمعها من حول المكان وليس معنى ذلك أنها تكون مسموعة في جميع الأرض ولكن يسمعها من يسمع بجواب القبر أنت لا تسمع شيئا هذا قانون مختلف قانون البرزة قانون مختلف قانون الآخرة يعني ما سيكون في الآخرة من الأمور الغيبية التي أخبر عنها خير البري صلى الله عليه وسلم والتي علمه الله تبارك وتعالى إياها فأخبرنا بهذه الأشياء نسمع ونصدق السماوات ستبدل والأرض كما أخبر الله رب العالمين الأرض ستكون على وضع آخر سوى ما هي عليه الآن يعني الجبال هذه سينزفها ربي ناس ستكون الأرض كالخبزة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وتكون صعيدا مستوية ويحشر الناس قبل موتهم عند القيامة إلى أرض المحشر ويقيمهم الله رب العالمين من أجل السؤال من أجل الحساب من أجل الجزاء بالكواب وبالعقاب أشياء هي غيب الله ينبغي علينا أن نصدق بما أخبرنا به الله تبارك وتعالى في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم هناك أمور كثيرة يمكن أن يعمل فيها العقل فإذا أطلق الإنسان لعقله ولرأيه ولهواه إذا أطلق له الزمان وجعل له في دين الله تبارك وتعالى مما يتعلق بالغيب جعل له مدخله فإنه يفسد عليه دينه يفسد عليه دينه ويحبط عمله أسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا على الحق فالقاعدة التي أجد أن نرجع إليها هي أن الأمور الغيبية يجب علينا أن نؤمن بها ونصدق دون أن نقول كيف ولما لأننا لن نفهم أن تقوم بجوار القبر والميت عدد لا تسمع شيء وكثير من الناس يقول أننا سندخل أحدث آلات التنصط من أبل أن نسمع أو نجعل الزئبق فوق بطن الميت أنكم تقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبركم أن الملكين يقعدانه فلو كان الزئبق على بطنه في حال استوائه على الأرض فإنه إذا أقعد فلا بد أن ينحدر هذا الزئبق عن بطنه سندخل بعد حين ثاني يوم أو ثالث يوم لننظر سنجد كل شيء على حاله فما هذا؟ تقولون إن القبر يفسح للميت إذا كان من أهل الصلاح مد بصره نعم تقول أنا أقف ها هنا ويقف الآخر وراء القبر من الجهة الأخرى فأين هذا؟ هذه أمور غيبية تحكمت فيها قوانين, قوانين هذه الحياة الدنيا يعني أنت الآن تنظر بقانونك أنت وأما في الآخرة أما في البرزخ فلكل قانون للحياة البرزخية قانونها وكذلك للحياة الآخرة قانونها يعذبون يصرخون لا تسمع أنت شيء الدواب تسمع ذلك كما نفرت بغلة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى يتاد أن تلقيت وقد مر على أقبر لأقوام ماتوا في الشرك وسال النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر بأنه ماتوا في الشرك وهؤلاء يعدبون في قبورهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا ألا تدافنوا لسألت الله تبارك تعالى أن يسمعكم من عذاب القبر ولكن تظنون بموتاكم أن يدخلوا القبور حتى لا يعذبوا هذا العذاب فإذا هذه الأشياء الغيبية ينبغي علينا أن نتعامل معها على هذا النحو ما أخبرنا به الرسول صلى الله عليه وسلم من الأمور الغيبية ينبغي علينا أن نؤمن به وأن نصدق به ولا نقول كيف ولا لما وقد ذكر الله تبارك وتعالى من صفات المتقين أول صفة ذا الله رب العالمين فذكر الله رب العالمين واصفا للمتقين بانهم يؤمنون بالغيب ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب في اول صفات المتقين التي ذكرها رب العالمين في اول سوره من القرآن العظيم بعد الفاتحة هذا الوصف العظيم يؤمنون بالغيب فؤمنوا بالغيب الغيب الذي لا نعلمه أخبر به صادق المصدوق صلى الله عليه وسلم فيما يبلغ عن ربه من القرآن أو من السنة نصدق نؤمن ونصدق ونقول سمعنا وصدقنا لأن من صفات المؤمنين المتقين أنهم يؤمنون بالغيب وأيضا ينبغي علينا أن نصدق الأخبار وأن نعمل بالأحكام فهذا هو ما طلبه الله رب العالمين منا. أن نصدق الأخبار وأن نعمل بالأحكام فأقول الشيخ رحمه الله تعالى هذه أمور وراء عقولنا فلا يمكن أن ندركها أو أن نحيط بها وكما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في التدمرية ضاربا المثل إنك أنت فيك أمر لا تستطيع أن تحيط به ولا أن تدرك روحك هذه الروح أنت لا تعلمها ولا تستطيع أن تصفها ثم استظهر أنها شيء مخلوق شيء مادي بمعنى أن الإنسان إذا مات فإن الروح تخرج منه يتبعها البصر إذن هو راه ولكن في ذلك المقام عند الاحتضار كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أن الروح إذا خرجت البصر ولذلك تجد الرجل إذا ما مات قد فتح عينيه لأن بصره يتبع روحه تبعها البصر كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وذلك أنت لا تستطيع أن تصب لنا هذه الروح ولا أن تقول لنا ما هي العلاقة بين روحك وجسدك وفي أي موطن هي إلى غير ذلك وهي ما تحقى به بأمر الله رب العالمين فإذا كنت في هذا العجز الكبير عما أنت به حي بقدر الله رب العالمين وحوله وقوته فكيف يدخل الإنسان نفسه في أمثال هذه التصورات التي حجبها عنا ربنا تبارك وتعالى وأعلمنا نبينا صلى الله عليه وسلم بالوحي المعصوم عنها فنقف عند حدود ما أعلمه وأما تلك الأمور كيف تكون ولا لما تكون كذلك فهذا لا نسأل عنه شيء نراء العقول لا يمكن أن ندركه ولا أن نحيط به قال أرأيت لو أن رجلين دفنا في قبر واحد أحدهما مؤمن والثاني كافر فإنه ينال المؤمن من النعيم ما يستحق وينال الكافر من العذاب ما يستحق وهما في قبر واحد وهكذا نقول في العرق يوم القيام يعني هذا إلى قعبيه هذا إلى ركبتيه هذا إلى حقويه هذا إلى فهم الجموع العرق والجماعة لا يقول أحد كيف يكون هذا الأمر على هذا النحو كيف يكون هذا الأمر على هذا النحو في الآخرة هم جميعا يكونون معا أم يتميزون ومع ذلك قال الشيخ رحمه الله فإن قلت هل تقول إن الله سبحانه وتعالى يجمع من يلجمه العرق في مكان ومن يصل إلى كعبه في مكان وإلى ركبتيه في مكان وإلى حقويه في مكان فيصنفون هذا التصنيف قال فالجواب لا نجزم بهذا والله عال بل نقول من الجائز أن يكون الذي يصل العرق إلى كعبه إلى جانب الذي ينجمه العرق والله على كل شيء قدير وهذا الذي ينبغي أن نصير إليه وأما مسألة أن هذا الذي فرد أو قاله من قاله لا نجزم بهذا لا نجزمه بضد نجزم بأن الله رب العالمين لا يجمع من نجمه العرق في مكان لأن النبي لم يخبرنا بذلك صلى الله عليه وسلم وشيء آخر يعني هذا لا يمكن أن يكون بالاستشكال العقل إلا إذا كانوا جميعا على طول واحد. وإلا فإن القصير الذي يلجمه العرق والطويل الذي يبلغ طوله ضعف طول هذا القصير منجمه العرق فكيف يكون هذا مع هذا لن افترض هذه الأشياء ولكن يكون الذي عرقه إلى تعبي بجوار الذي يجمه العرق والجادة والله على كل شيء قدير. ما الذي في هذا؟ هذا ما لا يتعلق بالقدرة سبحان الله العظيم هذا ممكن والله رب العالمين على كل شيء قديم فنأخذ عند حدود النص الذي ورد على الرسول صلى الله عليه وسلم ولذلك قال الشيخ رحمه الله من الجائز أن يكون الذي يصب العرق إلى كعبه إلى جانب الذي يجمه العرق والله على كل شيء قدير. وهذا نظير النور الذي يكون للمؤمنين يسعى بين أيديهم وبأيمنه والكفار في ظلم في يوم القيامة يجب علينا أن نؤمن به وبما يكون فيه أما كيف وأما لما؟ فهذا ليس إليه ثم ذكر الأمر الخامس مما يكون يوم القيامة مما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله وهو قوله: فتنصب الموازين فتوزن بها أعمال العباد الذي ينصب الموازين تنصب الموازين من الذي ينصب الموازين الله لماذا تنصب لتوزن بها أعمال العباد الموازين جمع ميزان وهو الذي توزن به الحسنات والسيئات وهو ميزان حقيقي له لسان وكفتان وهو من أمور الآخرة نؤمن به كما جاء ولا نبحث عن كيفيته إلا على ضوء ما ورد من النصوص ولكن نؤمن بأن الميزان الذي سينصب هو ميزان حقيقي له كفتان ولسان وأن الذي يكون هنالك مما يقدر به الوزن كما سيقيل الذر لأن الله تبارك وتعالى أخبرنا أنه سيوزن العمل على هذا النحو بهذه الدقة التي ذكرها الله رب العالم إذن فتنصب الموازين فتوزن بها أعمال العباد جمع ميزان توزن به أي بالميزان الحسنات والسيئات ميزان حقيقي له لسان وكفتان من أمور الآخرة نؤمن به كما جاء ولا نبحث عن كيفيته إلا على ضوء ما ورد من النصوص. فنقول لحو كفتان أن النص أتى بهذا نقول هذه التي تكون صنجا هنالك يوزن بها ما يوزن كما سيأتي يوزن العمل توزن الصحائف يوزن العامل يوزن كل ذلك كما قال أهل العلم ولكل وجهة هو موليها يوزن ما يوزن وهنالك مثاقيل الذر من الصند التي تكون في الكفة الأخرى نؤمن بهذا كما أخبرنا الله وكما بلغنا رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأما نقول وهذا الميزان كم تبلغ مساحة الكفة فيه إلى غير ذلك وهذا اللسان كيف يقول أمثل هذه الأشياء طالما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبرنا بها فإننا نتوقف عند حدود ما بل هذا أمر غيبي ولماذا يتعجل الإنسان سترى الذي ينصب الموازين هو الله عز وجل لتوزن بها أعمال العباد أفما تصدق أن أعمال العباد تخط يوم العرض بالميزان وكذاك تدخل تارة وتخف أخرى ذاك في القرآن ذو بياني وله لسان كفتان تقيمه والكفتان إليه ناظرتان ما ذات أمرا معنويا بل هو المحسوس حقا عند ذي الإيمان لا ننكر الميزان بل نثبته كما جاء في الكتاب وفي السلة لا نقوله أمر معنوي يعدى به العدل ويقصد به العدل فيقام العدل يوم القيامة في كل أمر هذا كلام معتزن كما سأت أما أهل السنة فيثبتون نزال الحقيقي لا يصدمون النصوص في الكتاب ولا في سنة النبي صلى الله عليه وعلى وعليه وسلم شيخ الإسلام رحمه الله يقول الموازين بالجمع والنصوص وردت بالجمع وبالإفراد معه فمثال الجمع قوله تعالى ونضع الموازين القسط يوم القيامة الموازين فجاء جمعا كما ترى وقال تعالى والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فجاء مجموعا ايضا الميزان جاء مجموعا فمن ثقلت موازينه فاولائك هم المفلحون ومن خفت موازينه فاولئك الذين خسروا انفسهم ومن خفت موازينه فجاء جمعا فاولئك الذين خسروا انفسهم وأما الإفراد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان عن اللسان فقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم هذا الحديث متفق على صحته من رواية أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فهنا أفرد فقيلتان في الميزان وهنالك في الآيات وردت الكلمة بالجمع الموازين فكيف يجمع بين الآيات القرآنية والحديث قال الشيخ الشارح رحمه الله الجواب أن نقول إنها جمعت باعتبار الموزون حيث إنه متعدد وأفردت باعتبار أن الميزان واحد أو هو ميزان لكل أمه أي أن المراد بالميزان في قوله صلى الله عليه وسلم فقيلتان في الميزان أي في الوزن ولكن الذي يظهر والله أعلم أن الميزان واحد وأنه جمع باعتبار الموزون فتوزن الأعمال توزن الأعمال يوزن لكل أحد عمله فتعدد الموزون تعدد الموزون على هذا النحو فلما تعدد جاءت الكلمة على صيغة الجمع باعتبار الموزون وهو متعدد فلما تعدد الموزون عدد الميزان وذكره بهذه الصيغة ونضع الموازين القصطة لأوم الفئر الذي أظهر الله أعلم أن الميزان واحد وأنه جمع باعتبار ما يوزن باعتبار الموزون بدليل قوله تعالى فمن ثقلت موازينه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 فليس الأجر الذي يكون لأمة محمد صلى الله عليه وسلم كالأجر الذي يكون لمن آمن بعيسى صلى الله عليه وسلم ولا كذلك من آمن بموسى عليه السلام يعني من أمته فالذين يؤتون الأجر العظيم من أمة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لهم حسابهم ولهم أجرهم فيقول الشيخ الشاريخ رحمه الله لأن الأمم كما دلت عليه النصوص تختلف باعتبار أجرها وقوله تنصب الموازين والشيخ كما ترى لا يخرج عن القائدة التي أصلها السلف والتي يسير عليها رحمه الله لا يقفو ما ليس له به علم يقول الأمور الغيبية يجب علينا أن نؤمن بها ونصدق دون أن نقول كيف طالما فلما جاء أمر لم يرد فيه نص يقطع وهو هل يكون ميزان واحدا لجميع الأمم أو لكل أمة ميزان لأن الأمم كما دلت عليه النصوص تختلف باعتبار الأجل قال لكن الإنسان يتوقف فيتوقف في هذا ولم يقف ما ليس له به علم ولم يجزم بشيء قال ولكن الإنسان يتوقف ثم قال وقوله يعني شيخ الإسلام رحمه الله تنصب الموازين ظاهره أنها موازين حسية ظاهر هذا الكلام تنصب الموازين ظاهره أنها موازين حسية وأن الوزن يكون على حسب المعهود بالراجح والمرجوح بما يفقل ويخف وذلك لأن الأصل في الكلمات الواردة في الكتاب والسنة الأصل حملها على المعهود المعروف إلا إذا قام دليل على أنها خلاف ذلك هذه قائدة عظيمة جدة من قواعد السلف الصالح ومن قواعد أهل السنة رحمهم الله تعالى أن الأصل في الكلمات الواردة في الكتاب والسنة حملها على المعهود المعروف ولذلك تجدهم أسعد الناس باتباع النبي صلى الله عليه وسلم في باب السفات صفات الرب تبارك وتعالى وهذا بعينه كأنه إعادة الصياغة لتلك القاعدة التي ذكرها مالك وذكرها شيخه ربيعة الرأي عندما قال الإسواء معلوم فإذا الأصل في الكلمات الواردة في الكتاب والسنة حملها على المعهود المعروف فقال الإسواء معلوم الكيف مجهور فإذا قال ونضع الموازين القنصة فنقول الموازين تكون على حسب ما هو معهود من ظاهر الله ولكن الكيفية التي تكون عليها نحن نتوقف فيها عند ما ورد من النصوص في الوصف إذا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بكيفية معينة للميزان نتوقف عند حدود ما أخبرنا صلى الله عليه وسلم تنصب الموازين ظاهره أنها موازين حسين والوزن يكون على حسب المعهود في الوزن بالراجح والمرجوع لأن الأصل في الكلمات الواردة في الكتاب والسنة حملها على المعهود المعروف إلا إذا قام دليل على أنها خلاف ذلك المعهود المعروف عند المخاطبين منذ نزول القرآن الكريم إلى اليوم أن الميزان حسي وأن هناك راجحا ومرجوحا خالف في ذلك جماعة من أهل الأهواء فقالتوا أهل السنة في هذا الذي قرر من أمر الاعتقاد في هذا الأمر الكبير المعتزلة قالوا إنه ليس هناك ميزان حسي ولا حاجة له لأن الله تعالى قد علم أعمال العباد وأحصاها ولكن المراد بالميزان الميزان المعنوي الذي هو العدل والذي ينكر الميزان يكون على اعتقاد المعتزلة في هذا الأمر يقول لا لا نحتاج ميزانا حسي ولماذا نازل الأعمال يوم القيامة والله رب العالمين بكل شيء خبير ومطلع وعليم بكل ما كان من عباده إحسانا وإنساءا هذا أعمال للعقل في مواجهة النص فالنص قد أثبت مثبت والنبي صلى الله عليه وسلم كما سياتي في الأحاديث إن شاء الله تعالى قد أثبت وزنا وذكره صلى الله عليه وعليه وسلم أن هذا يفقل وهذا يطيش كما في حديث البطاقة يأتي إن شاء الله تعالى إذن هذا وزن حسي كما ترى وظاهر اللفظ يحمل عليه المعنى في المعهود من الكلام إلا إذا كان هناك ما يدعو إلى غير ذلك وليس هنا على الإطلاق ما يدعو إلى ذلك فلا يصرف النص عن ظاهره إلا لعله ولا علة. ما القرينة التي تدعو لنقول البرهاب إلى صرف النص عن ظاهره فالذين قالوا ليس بميزان حسي المعتزم قال شيخ الإسلام الميزان هو ما يوزن به الأعمال وهو غير العدل فهنا يرد على المعتزم وهو غير العدل كما دل على ذلك الكتاب والسلم مثل قوله تعالى فمن فقلت موازينه وقوله تعالى ونضع الموازين الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامِ ثم ساق رحمه الله بعض الأحاديث التي فيها وزن الأعمال ثم قال وهذا وأمثال مما يبين أن الأعمال توزن بموازين يبين بها رجحان الحسنات على السيئات وبالعكس فهو مما يتبين به العدل والمقصود بالوزن العدل كموازين الدنيا وأما كيفية تلك الموازين فهي بمنزلة كيفية سائر ما أخبرنا به من الغيب يعني الكيفية ككيفية سائر ما أخبرنا به من الغيب لا نعلم ولكنه وزن حسي كما دلت على ذلك النصوص من الكتاب والسل فعلى الشيخ الشارح رحمه الله ولا شك أن قول المعتزلة باطل لأنه مخالف لظاهر اللفظ وإجماع السلم ولأننا إلى قلنا إن المراد بالميزان العدل فلا حادث إلى أن نعبر بالميزان فلماذا لا نعبر بالعدل لأنه أحب إلى النفس من كلمة ميزان ولهذا قال الله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان ولم يقل إن الله يأمر بالميزان والإحسان ولكن لما أراد الميزان ذكره لما أراد العدل نكر هذا كلامه فلماذا نصرف الكلام عن ظاهره على هذا النحو أن في اتباع أهل البدع من المعتزلة وغيرهم في أمثال هذه الأمور الغيبية التي ينبغي أن نتوقف فيها عند حدود الوارد في الكتاب والسلم قال وقال بعض العلماء إن الرجحان للعالي لأنه يحصل فيه العلو يعني التي التي ترتفع تكون هي الراجحة لماذا؟ قال لأنه يحصل فيه العلوم هذا قاله بعض العلماء فهل هذا على الصواب؟ لا الصواب أن نجري الوزن على ظاهره أنت إذا أردت أن تزن شيئا في الدنيا فطرست الكثة تقول هذه هي التي ثقلت هذا ما يجري عليه الناس في الوزن وهو مصادم أيضا للنص كما سيأتي في حديث البطاقة فهي صريحة جدا في ذلك ولذلك قال الشيخ الشاريخ رحمه الله تعالى الصواب نجري الوزن على ظاهره ونقول إن الراجح هو الذي ينزل ويدل لذلك حديث صاحب البطاقة فإن فيه أن السجلات تطيش يعني تخف فترتفع وتذقل البطاقة وهذا واضح بأن الرجحان يكون بالنجوة وقول شيخ الإسلام رحمه الله فتوزن بها أعمال العباد كلامه رحمه الله صريح بأن الذي يوزن العمل العمل هو الذي يوزن فيما قرره شيخ الإسلام هنا مبحثان كما قال شيخ الشارع رحمه الله تعالى المبحث الأول كيف يوزن العمل العمل وصف قائم بالعامل وليس جسما حسيا ماديا فيوزن فكيف يوزن العمال يقول شريف الإسلام فتوزن بها أي بالموازين أعمال العباد فهنا نبحث كيف يوزن العمل والعمل وصف قائم بالعامل وليس جسما فيوزن قال الجواب على ذلك أن يقال إن الله سبحانه وتعالى يجعل هذه الأعمال أجساما وليس هذا بغريب على قدرة الله عز وجل وله نظير وهو الموت فإنه يجعل على صورة كبشن يذبح بين الجنة والنار كما في البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار يأتى بالموت فيكون بين الجنة والنار على هيئة كبش فيذبح ويقال يا أهل الجنة خلود بلا موت ويأهل النار خلود بلا موت فجعل الله تبارك وتعالى الموت وليس هو بأمر مادي يلمس ويحس ويذبح فجعله الله رب العالمين على هذه الصورة التي أخبرنا الرسول، فجعله على صورة تبش يذبح بين الجنة والنار، مع أن الموت معنا، وليس بجسم، وليس الذي يذبح، ليس الذي يذبح ملك الموت، يعني ليس الذي أقع عليه الذبح بين الجنة والنار. ليس هو بملك الموت وإنما هو الموت نفسه يعني لا يظن ظن أن ملك الموت يذبح بين الجنة والنار وإنما يؤتع بالموت وهو معنى مجسما في صورة كبش فيذبح نفس الموت حيث يجعله الله تعالى جسما يشاهد ويرى كذلك الأعمال يجعله الله عز وجل الجساما توزن بهذا الميزان الحسين هذا المبحث الأول شيخ الإسلام يقول فتوزن بالموازين أعمال العباد فيأتي في الخاطر العمل العمل معنى ووصف يقوم بنفس العام فكيف يصير هذا المعنى جسما يوزن فيخف ويثقل وقد مر ذلك المبحث الثاني صريح كلام المؤلف أن الذي يوزن العمل فتوزن بها أعمال العباد سواء كان العمل خيرا أم كان شر وهذا هو ظاهر القرآن العظيم كما قال تعالى يومئذ يفضل الناس أشتاة ليروا أعمالهم فمن يعمل متقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل متقال ذرات شرا يرى هذا واضح أن الذي يوزن العمل سواء كان خيرا أم شرا قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان هذا الحديث المتفق على صحة ظاهر أيضا فيه بل صريح أن الذي يوزن العمل والنصوص في هذا كثير يعني إن ذهابت تطلب النصوص التي تصرح وتقرر أن الوزن إنما يكون للأعمال ستجد جمهرة كبيرة من الأحاديث من النصوص في الكتاب والسنة على أن الذي يوزن هو العمل كيف يوزن وهو وصف قائم بالعامل إن الله تبارك وتعالى يجعل الموت يوم القيامة إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار يجعله كبشا يذبح والله على كل شيء قدير ولكن هناك نصوص قد يخالف ظاهرها هذا الحديث فقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم فالعمل هو الذي يوزن. صحب البطاقة صاحب البطاقات في حديثه الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يؤتى به على رؤوس القلائق يوم القيامة تعرض عليه أعماله في سجلات تبلغ تسعة سجل، وتسعين كل سجل منها يبلغ مدى البصر. فيقر بها يعني بتلك الذنوب في تلك الصحائف والسجلات فيقال له ألك عذر أو حسن يقول لا يا رب فيقول الله تعالى بل إن لك عندنا حسن وإنه لا ظلم اليوم حينئذ يوقن بالهلاك لأنه يعلم أن هذه الحسنة لا يمكن أن تقوم بإزاء هذا القدر الكبير من السيئات الذي أخصي على هذا النحو الذي وصفه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال فيوتى ببطاقة صغيرة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله الشيخ رحمه الله كما ترى يروي الحديث بالمعنى في البطاقة لا إله إلا الله فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال إنك لا تظلم قال فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فطاشت السجلات أي خفت وثقلت البطاقة التي فيها لا إله إلا الله هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وصححه الشيخ شاكر رحمه الله وأخرجه الترمذي وابن ماجه في المصداق وصححه الشيخ ناصر رحمه الله تعالى وذكره في المجلد الأول من السلسلة الصحية حديث البطاقة فهذا صريح في أن الذي يوزن هو صحائف الأعمال لأن لا إله إلا الله في بطاقة والسجلات في الكفة الأخرى فالذي يوزن كما ترى في حديث البطاقة هو صحائف الأعمال هناك نصوص أخرى تدل على أن الذي يوزن العامل نفسه مثل قوله تعالى أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم فلا نقيم له يوم القيامة وزنا وإن كان يمكن أن ينازع في الاستدلاد فيقول قائل إن معنى قوله تعالى فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا يعني قدرا فلان لا وزن له يعني لا قيمة له لا قدر له فقد ينازع الاستدلال من ينازع وأيضا ما ثبت من حديث ابن مشعود رضي الله عنه أنه كان يجتني سواكا من الأراث الأراث شجر معروف تأخذ منه الأسفك وكان رضي الله عنه دقيق الساقين فجعلت الريح تحركه. فضحك الصحابة رضي الله عنهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم مما تضحكون قالوا من دقة ساقين حموشة رجلين قال والذي نفسي بيده لهما في الميزان أثقل من أحد هذا صريح كما ترى في أن, نفسه في أن العامل نفسه يوزن في أن العامل نفسه يوزن فيقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما ويعني بذلك ساقي عبد الله بن مسعود لما ضحك الأصحاب من دقتهما فقال لهما في الميزان من منه نحتاج أولا إلى إثبات صحة الحديث أو ثبوته هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد. وذكر بعض أهل العلم أنه تفرده. ولكن الحثمي رحمه الله وعفى عنه. قال رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني من طرق. وأمثل تلك الطرق فيه عاصم ابن أبي النجود. حسن الحديث على ضعفه. وبقية رجال أحمد وأبي على رجال الصحيح هذا الحديث أنه كان يجني أو يدتني سوايا من الأراك وكان دقيق الساقين فجعلت الريح تكفأ فضحك القوم منه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مما تضحكون قالوا يا نبي الله من دقة ساقين فقال والذي نفسي بيده لهما أذقل في الميزان من حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في تعليقه على الطحاوية وقال الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى إسناده جيد قوي هذا حديث ثابت فصار هنا ثلاثة أشياء العمل العامل الصحائف قال بعض العلماء إن الجمع بينها أن يقال إن من الناس من يوزن عمله ومن الناس من يوزن صحائف عمله ومن الناس من يوزن هو بنفسه وقال بعض العلماء الجمع بينها أن يقال إن المراد بوزن العمل أن العمل يوزن وهو في الصحائف ويبقى وزن صاحب العمل فيكون لبعض الناس دون بعض فهذه الطريقة الثانية جمعت بين أمرين وتركت الثالث على حال فعادت المسألة ثنائية بعد أن كانت ثلاثية العمل يوزن في صحائفه فقد جمع بين وزن العمل مجردا عن صحائفه ووزن الصحائف فجعل العمل في صحائفه قولا وأبقى الثاني على حاله وهو أنه قد يوزن بعض الناس وقد لا يوزن آخرون كما في هذا الجمع الأول إن من الناس من يوزن عمله ومن الناس من يوزن صحائف عمله ومن الناس من يوزن هو بنفسه ولكن يقول الشيخ الشارح رحمه الله عند التعمل نجد أن أكثر النصوص تدل على أن الذي يوزن هو العمل ونخص بعض الناس فتوزن شخائف أعماله أو يوزن هو نفسه هذا اختياره رحمه الله اختيار الشيخ حافظ الحتم رحمه الله تعالى وترجيحه أن العامل والعمل والشخائف الأعمال كل ذلك يوجد فقال الكل يوجد لأن الأحاديث التي في بيان القرآن قد وردت بذلك كله ولا منافات بينها وذكر حديثة الإمام أحمد على عبد الله ابن عمر في حديث البطاقة بلفظ ثم قال فهذا يدل على أن العبد يوضع وحسنات العبد أيضا وصحائف العمل كل ذلك في كفة والسيئات مع الصحائف في الكفة الأخرى قال هذا غاية الجمع بين ما تفرق ذكره في سائر أحاديث الوجه الحق أن ما استدل به الشيخ رحمه الله تعالى من طريق ورد به حديث أحمد رحمه الله تعالى هذا السياق الذي استدل الشيخ الحكمي رحمه الله تعالى به على ما ذهب إليه ضعفه الشيخ ناصر وذكر علته وهي ابن لهيعة وقال سيء الحفظ فلا يحتج بما تفرد به فقساء كما هو معلوم بعد احتراق كتبه فمن سمع منه وثبت أنه سمع منه قبل أن يختلط لاحتراط الكتب التي كانت في بيته فلما أصاب الحريق بيته أحرقت واحترقت كتبه فساء حفظه وكان يلقى كما يقول علماء الذي سمع منه قبل ذلك فسمعه مستقيم ومن سمع منه بعد ذلك فلا يحتج بما تفرد به كما قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في تعليق على الطحاول وهذا الذي ذهب إليه الشيخ حافظ رحمه الله تعالى ذهب إلى قريب من الشيخ الفوزان فقال لا منافات بينه العمل العامل الصحائف لا منافات فالجميع يوزن ولكن الاعتبار في الثقل والخفه يكون بالعمل نفسه لا بذات العامل ولا بالصحيح فهذا قول أيضا قال الشيخ الشارح رحمه الله وهو يقرر ما ذهب إليه عند التأمل نجد أن نعثر النصوص تدل على أن الذي يوزن هو العمل ويخص بعض الناس فتوزن صحائف أعماله أو يوزن هو نفسه قال وأما ما ورد في حديث ابن مسعود وحديث صاحب البطاقة فقد يكون هذا أمراً نخص الله به من يشاء من عباده قوله تعالى فمن فقدت موازينه فأولئك هم المفلحون يعني من رجحت حسناته على سيئاته فأولئك هم المفلحون يعني الفائزون الناجون من النار المستحقون لدخول الجنة وفيها كما ترى هذه الصياغة التي تدل على القصف بذكر ضمير الفصل فأولئك هم المفلحون يعني كأنه لا مفلح إلا هؤلاء من شرطية جواب الشرط جملة فمن فقلت موازينه الجواب فأولئك هم المفلحون فهذا جواب الشرط هذه الجملة واتت الجملة الجزائية جزاء الشرق اسميا بصفة الحصر فأولئك هم المفلحون تأكيدات من بعد تأكيدات الجملة الاسمية تفيد الثبوت والاستمرار جاءت باسم الإشارة الدال على البعد فأولئك ولم يقل فهم المفلحون وإنما قال فأولئك إشارة إلى علو مرتبتهم وجاءت بصفة الحصر في قوله تعالى هم فأولئك هم المفلحون ضمير فصل يفيد الحصر والتوكيد والفصل وقع بين الخبر والصف فأولئك هم المفلحون المفلح الذي فاز بمطلوبه ونجى من مرهوبه المفلح الذي فاز بمطلوبه ونجى من مرهوبه فحصل له السلامة مما يكره وحصل له ما يقل والمراد بثقل الموازين رجحان الحسنات على السيئات، وقوله تعالى فمن ثقلت موازينه هم المفلحون فيه نظر من جهة العربية وتأمر فإن موازينه الضمير فيه مفرد فمن ثقلت موازينه وأولئك التي أتت بعد إنما أشارت إلى الجمع، فأولئك هم المفلحون فأولئك هم المفلحون فالضمير جمع كما ترى. وأما قوله تعالى موازينه فالضمير فيه مفرد الجواب أن من الشرطية صالحة للإفراد والجمع من الشرطية صالحة للإفراد والجمع باعتبار اللظر يعود الضمير إليها مفردا على اعتبار اللظر وباعتبار المعنى يعود الضمير إليها جمع وكلما جاءت من فإنه يجوز أن تعيد الضمير إليها بالإفراد أو بالجمع وهذا كثير في القرآن وضرب المثل رحمه الله تعالى بقوله تعالى ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله فراع اللظر جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا فراعى المعنى وأتى بالجم خالدين فيها فراعى المعنى ثم رعى اللفظ مرة أخرى فقال قد أحسن الله له رزقا ولم يقل له قد أحسن الله له رزقا فأتى بمرعاة اللفظ ثم بمراعاة المعنى ثم بمراعاة اللفظ في آية واحدة ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار فراعى اللفظ خالدين فيها أبدا فراعى المعنى ثم عاد إلى مراعات اللفظ مرة أخرى قد أحسن الله له رزقا فتجد الآيات الكريمة فيها مراعات اللفظ ثم المعنى ثم اللفظ وقوله تعالى ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالده خفت موازينه يعني ثقلت سيئاته على حسنات فأولئك الذين خسروا خابوا وصاروا إلى النار في جهنم خالدون ماكثون في النار مخلدون فيه هنا أيضا إشارة للبعد في قوله تعالى ومخطت موازينه فاولائك الذين خسروا انفسهم في جهنم خالدون فمن ثقلت موازينه فاولائك اشار للبعد لارتفاع المنزلة نقول مثل ما قلنا في هذه الآية ومن خفت موازينه فاولائك الإشارة للبعد أيضاً، ولكن للنحطات المرتبة، لا لعلو المرتبة. ففي الأولى البعد الارتفاع المرتبة، ولذلك ذلك الكتاب لا ريب فيه لعلو مرتبة. فالإشارة بذلك للمفرد البعيد ذلك الكتاب لا ريب فيه لعلو المرتبة. وهنا أتى بأولئك التي هي للبعد إشارة. في الموضعين المتضادين فأما في الأول فإشارة إلى علو المرتبة وأما في الموضع الثاني فإشارة لانحطاط المرتبة فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالد خسروا أنفسهم الكافر خسر نفسه وأهله وما قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة فبينما المؤمن العامل للصالحات قد ربح نفسه وأهله وماله وانتفع به فهؤلاء الكفار خسروا أنفسهم لأنهم لم يستفيدوا من وجودهم في الدنيا شيئا بل ما استفادوا إلا الضرر وخسروا أموالهم لأنهم لم ينتفعوا بها حتى ما أعطوا المال للخلق لينتفع به فالمال لا ينفعهم كما قال تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله فخسروا أموالهم وخسروا أنفسهم وخسروا أهليهم لأنهم في النار وصاحب النار لا يأنس بأهلك بل إنه مغلق عليه في تابوت ولا يرى أن أحدا أشد منه عذابا، فخسر أهلك وأهل الجنة ألحق الله رب العالمين بالمؤمنين الداخلين ذرياتهم وأهليهم فألحقهم بهم لأنسوا بهم ولكي لا يجد في أنفسهم مس الهم ولا ندع الشوق إلى أهليهم وذرياتهم فألحق الله رب العالمين بهم ذرياتهم وما نقصهم شيئا من أعمالهم ولكن أكرمهم الله رب العالمين بكرمه الذي لا حد له خسروا أهليهم لأنهم في النار صاحب النار لا يأنس بأهله مغلق عليه في تابوت لا يرى أن أحدا أشد منه عذاب المراد بخفة الموازين رجحان السيئات على الحسنات أو فقدان الحسنات بالكلية إن قلنا بأن الكفار توزن أعمالهم يعني هل توزن أعمال الكفار ظاهر الآية الكريمة وظاهر أمثالها يدل على ذلك وهو أحد القولين لأهل العلم أن أهل الكفر توزن أيضا أعمالهم وأما القول الثاني فهو أن الكفار لا توزن أعمالهم لقوله تعالى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 ما ذكره الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى وهو قوله وتنشر الدواوين تنشر يعني تفرق وتفتح لقارئها تنشر الدواوين الدواوين جمع ديوان وهو السجل الذي تكتب فيه الأعمال ومنه دواوين بيت المال أي سجلات بيت المال تقيد فيها الأسماء والحسابات وما أشبه ذلك قال رحمه الله وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال يعني التي كتبتها الملائكة الموكلون بأعمال بني آذب ثم إن ربنا تبارك وتعالى قد أخبرنا عن ذلك في كتابه العظيم كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحاث ضين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون كراما كاتبين فيكتب هذا العمل ويكون لازما للإنسان في عنقه، فإذا كان يوم القيامة أخرج الله هذا الكتاب قال تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونقد له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا يقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ألزمناه طائره يعني ما طار عنه من عمله من خير وشر. في عنقه يلزم به ويجازى به ألزمناه طائره في عنقه فهو ملازمه أينما كان يعني يلزمه عمله وما قدر عليه فهو ملازمه أينما كان وأراد بالطائر ما قضى الله عليه أنه عامل وما هو صائر إليه من سعادة وشقاوة صمي طائرا على عادة العرب فيما كانت تتفائل وتتشائم به من سوالح الطير وبوارحها وأراد بالطائر حظه من الخير والشر من قولهم طار سهم فلان بكذا وكذا وخص العنق بالذكر لأنه موضع القلادة وغيرها مما يزين أو يشين مما يزين أو يشين وكل إنسان ألزمناه طائره في علقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا مفتوحا يقرأه اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا أي حاسبا منصوب على التمييز قال بعض السلف قد والله أنصفك من جعلك حسيبا على نفسك قد والله أنصفك من جعلك حسيبا على نفسك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا فأنصفك من جعلك حسيبا على نفسك الكتابة في صحائف الأعمال إما للحسنات وإما للسيئات الذي يكتب من الحسنات ما عمله الإنسان وما نواه وما هم به فهذه ثلاثة أشياء نذكر أولا إن شاء الله تبارك وتعالى فإنه عليه يؤسس حديث أبي كبشك الأنماري رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث أقسم عليهم وأحدثكم حديثا ففضوه قال ما نقص ما لعبد من صدقه ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله عزا ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فطر أو كلمة نحوها وأحدثكم حديثا فاحفظوه إنما الدنيا لأربعة نفر عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه الله ويصد فيه رحمة ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان فهو بالنياته فأجره ما سواه. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما يخبط في ماله بغير علم ولا يتق فيه ربه ولا يصل فيه رحمة ولا يعلم لله فيه حقا فهذا بأخبث المنازل وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول لو أن لي لعملت فيه بعمل فلان فهو بنيته فوزره ما سواه أخرجه الإمام أحمد والترمذي واللفظ له وصححه لغيره بهذا السياق الشيخ ناصر وأخرجه ابن ماجه في السنن بنحو هذا اللظ وصححه الشيخ ناصر رحمه الله تعالى الكتابة في الصحائف الأعمال إما للحسنات وإما للسيئات الذي يكتب من الحسنات ما عمله الإنسان وما نواه وما هم به فهذه ثلاثة أشياء تكتب في صحائف الحسنات العمل ظاهر ظاهر أنه يكتب يعني ما عملته من حسنة من خير يكتب هذا ظاهر واضح وأما ما نواه العبد فإنه يكتب له لكن يكتب له أدر النية فقط كاملا كما في الحديث الصحيح في قصة الرجل الذي كان له مال ينفقه في شغل الخير فقال الرجل الفقير لو أمع عندي مالا لعملت فيه بعمل فلان كما مر في حديث أبي كابشة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو بنيته فأجرهما سواء ويدل على أنهما ليس سواء في الأدري من حيث العمل أن فقراء المهاجرين لما أتوا إلى النبي الأمين صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله إن أهل الدثور إن أهل الغنى وأهل الضياع وأهل الامتناد سبقونا يعني من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين آتاهم الله رب العالمين نصيبا من الدنيا فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قال للفقراء فقراء المهاجرين تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة فلاتا وثلاثين فلما سمع الأغنياء بذلك فعلوا مثله فردع الفقراء ويشكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم ذلك فضل الله يوتيه من يشاء متفق عليه من روايات أبي هريرة رضي الله عنه يرفع فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يوتيه من يشاء يعني هذا العمل الذي يعمله أهل الدثور من أصحاب الأموال يتصدقون يجاهدون يحجون يبذلون ذلك فضل الله يوتيه من يشاء لم يقل إنكم بنياتكم أدركتم عملهم فهذا يدل على ماذا؟ يستدل به الشيخ رحمه الله تعالى على أنهما ليس سواء في الأدر من حيث العمل وإنما هما سواء في الأدر من حيث النية وهذا تفريق دقيق وهذا التفريق الدقيق يجعل الأمور على حالها وسيقول هذا رحمه الله تعالى قال ولأن هذا هو العمل فرجل لم يعمل لا يكون كالذي عمل لكن يكون مثله في أجر النية فقط فهما في الأجر سواء يعني الذي أنفق وبذل وتصدق وآطى الآخر الذي نوى أنه لو آتاه الله تبارك وتعالى مانا لكان مثله يؤتى مثل أجره سواء بسواء على النية والعمل قال لا إنما يؤتى مثل أجر نيته ولا يستويان من حيث العمل فتبقى المسألة على حالها من حيث العدل قال أن هذا هو العدل فرجل لم يعمل لا يكون كالذي عمل لكن يكون مثله في أجر فقط سيقول قائل في هذا المثال المضروب ولكن الذي وسع على هذا هو الذي قدر على هذا رزقه فلماذا لا يكون مثله؟ يقال ارجع إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح هو قوله سبق درهم مئة ألف درهم قالوا كيف ذلك يا رسول الله قال رجل له مال كثير فتصدق من عرض ماله بمئة ألف ورجل ليس له إلا درهمان تصدق بأحدهما فتأمل هذا هو العدل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدرهم المفرد اليتيم سبق مئة ألف فسبق درهم مئة ألف درهم فتعود إلى الحال التي أنت عليك الفقراء جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا لا نستطيع هم عندما يبدلون مما آتاهم الله يسبقون أيضا لأن الله تبارك وتعالى إنما ينظر إلى ما آتاك وكيف تتصرف أنت فيه فهنا رجل لا يملك إلا درهمان تصدق بأحدهما هذا تصدق بنصف ما يملك مع شدة الحاجة إلى ما تصدق به لأن الذي له درهمان الدرهم في حياته له شأ الذي عنده مال كثير يتصدق من عرض ماله بمئة ألف لم يبلغ النصف ولو بلغ النصف أو زاد على النصف فبقي عنده مال كثير فإنه لا يكون في ذات الحالة التي يكون عليها من أنفق درهما من درهما فما الذي تبقى فليه والذي ذهب بالنسبة إليه هو في حاجة إليه فيقول النبي صلى الله عليه وسلم هون عليك هؤلاء الفقراء جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وأبطى النبي الأمر على خاله حتى لا تختلط الأمور فلا يستوي الذي ينفق ويبذل ويضحي ويعطي لله تبارك وتعالى خالصا مع الذي يقول لو أن الله آتاني لكنت مثله لا يستويان من حيث العمل لا يستويان مطلقا من حيث العمل الذي أعطى له أجره وله فضله وله سابقته وهذا أيضا له أجر يستويان في أجر النية لا من حيث العمل كما قال الشيخ رحمه الله هذا تفريق دقيق وهذا الموطن الذي يتكلم فيه هو مما يستطرضه أحيانا رحمه الله تعالى من أجل أن يجلي لنا غوامض الأمور التي تعرض لنا في أثناء النظر. فلما جاءت مسألة نشر الدواوين وتطاير الشخف صحائف الأعمال فتطاير صحائف الأعمال فتطاير يوم القيامة كمسيات، استطرد الشيخ الشارع رحمه الله في هذه المسألة الذي يكتب في صحائف الحسنات العمل يعني العمل الصالح وما نواه الإنسان. كما مر وكذلك ما هم به ما هم به والهم ينقسم إلى قسمه الأول أن يهم بشيء ويفعل ما يقدر عليه منه هذه تقسيمات مهمة احفظها واحفظها واجعلها منك دائما على ذكر الهم ينقسم إلى قسمين الأول أن يهم بشيء ويفعل ما يقدر عليه منه يعني أن يهم بالشيء وأن يفعل ما يقدر عليه منه. ثم يحال بينه وبين إكماله فهذا يكتب له الأجر كاملا مع أنه لم يتم وإنما فعل ما استطاعه وما قدر عليه ولم يقوم هم بالشيء وشرع فيه ولكنه حيل بينه وبين الإتمان والإتمان يكتب له الأجر كامل فأنه عمل ما قصر وإن كان عظيما وإن كان كبير وسيأتي كلامه لطلبة العلم رحمه الله تعالى أخدم من هذا قال, قال تعالى ومن يخرج من بيته مهادرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت لم يتم ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله فكتب له الأدر كاملا قال وهذه بسرى لطلبة العلم إذا نوى الإنسان أنه يطلب العلم وهو يريد أن ينفع الناس بعلمه ويدفع عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ويريد أن ينشر دين الله في الأرض ثم لم يقدر له ذلك بأن مات مثلا هو في الطلب ولم يبلغ شيئا مما نوى وأراد قال فإنه يكتب له أدر ما نواه وسعى إليه كاملا غير موقف هذه بشرة عظيمة يطالب العلم بل إن الإنسان إذا كان من عادته العمل وحيل بينه وبينه لسبب فإنه يكتب له أجره كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فعند البخاري من حديث أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا هذا هو القسم الأول من قسمي الهم الأول هو وهو الهم الذي يكتب في صحيفة الحسنات يكتب لك العمل وتكتب لك النية ويكتب لك الهم على قسمين أن تشرع في الشيء ثم يحال بينك وبين الإكمال والإتمام يفعل ما يقدر عليه منه ثم يحال بينه وبين إكمال يكتب كاملا والقسم الثاني أن يهم بشيء ويتركه مع القدرة عليه فيكتب له به حسنة كاملة لنيته الصالح يكون خادرا على فعل الأمر من الخير يهم به ثم يتركه مع القدرة عليه فيكتب له به حسنة كاملة لنيته هذا ما يتعلق بالحسنات ما يتعلق بالسيئات يكتب على الإنسان ما عمله ويكتب عليه ما أراده وسعى فيه ولكنه عجز عنه ويكتب عليه ما نواه وتمناه كل ذلك يكتب في صحائف السيئات الأول واضح وهو أنه يكتب في صحيفة سيئاته ما عمله والثاني يكتب عليه كاملا وهو ما أراده وسعى فيه ولكنه عجز عنه لقول نبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قال رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال لأنه كان حريصا على قتل صاحبه أخرجه البخاري ومسلم الأبي بكر رضي الله عنه فهذا يكتب عليه كاملا لأنه أراده وسعى فيه ولكن لم يفعل عجز عنه ومع ذلك يكتب عليه كما قال النبي صلى الله عليه وآله وآله وسلم يكتب عليه الوزر كاملا لأنه سعى فيه هذه لا نلتفت إليها كثيرا يسعى الإنسان في أمور من أمور الشر ولكنه لا يستطيع أن يفعلها لعجزه عن فعلها تكتب عليك تكتب كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم القاتل والمقتول في النار إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قالوا يا رسول الله القاتل فما بال المقتول يعني واضح جدا أن القاتل في النار قتل وأما المقتول الذي قتل فكيف يكون في النار فقال كان حريصا على قتل صاحبه فإنه أراد ذلك وسعى فيه ولكنه عجز عنه فعذد كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم الثالث مما يكتب في صحائف السيئات الذي نواه وتمنى يكتب عليه ولكن بالني ومنه الحديث الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيه عن رجل أعطاه الله مالا فكان يحبط فيه وقال رجل فقير لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان هو حديث أبي كابشا الذي مار قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو بنيته ما سواء لو هم بالسيئة ولكن تركها هذا على ثلاثة أقسام تركها عجزا يعني هم بالسيئة ولكنه عجز عن أن يفعله فهو كالعامل إذا سعى فيه وإن هم بها وتركها لله كان مأجورا وإن تركها لأن نفسه عزفت عنها أو لم تطر أصلا على ذلك فهذا لا إثم عليه ولا أدر عليه. الله عز وجل يجزي بالحسنات أكثر من العمل ولا يجزي بالسيئات إلا مثل العمل قال تعالى من جاء بالحسنات فله عشر أمثالها فهذا مضاعف كما ترى. ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون وهذا من كرمه عز وجل وهو أكرم الأكرمين ومن كون رحمته سبقت غضب قال شيف الإسلام رحمه الله فأخذ كتابه بيمينه أخذ مفتد نكر فأخذ كتابه بيمينه الخبر محدود التقدير فمنهم آخذ فمنهم خبر مقدم الجار والمجروب فمنهم آخذ جاز الابتداء بآخذ وهو ناكرة لأنه في مقام التفصيل أي أن الناس انقسمون فمنهم من يأخذ كتابه بيمينه وهم المؤمنون وهذا إشارة إلى أن لليمن الإكرام ولذلك يأخذ المؤمن كتابه بها والكافر يأخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهر كما قال المؤلف وآخذ كتابه بشماله قوله أو من وراء ظهره أو للشك لا أو للتنويع قول شيخ الإسلام فآخذ كتابه بيمينه أو من وراء ظهره أو هاهنا للتنوية وليس في الشك فظاهر كلام المؤلف أن الناس يأخذون كتبهم على ثلاثة أوجه باليمين والشمال ومن وراء ظهره. آخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره وليست هاهنا للشد يعني آخذوا كتابه بشماله أو من وراء ظهر أشك فيكون هنا غير جازم لأنه يأخذ بشماله أو من وراء ظهر فظاهر كلام المؤلف لأن أو ليست إلا للتنويع هنا أن الناس يأخذون كتبهم على ثلاثة أوجب باليمين أو بشمال أو من وراء الظهر والظاهر أن هذا الاختلاف اختلاف الشفاء فالذي يأخذ كتابه من وراء ظهر هو الذي يأخذ كتابه بشماله بشماله من وراء ظهر فيأخذ بالشمال وتجعل يده من الخلق فكونه يأخذ بالشمال لأنه من أهل الشمال وكونه من وراء الظهر لأنه لما استدبر كتاب الله وولى ظهره إياه في الحياة الدنيا صار من العدل أن يجعل كتاب عاماله يوم القيامة خلف ظهره فعلى هذا تفلع اليد الشمال حتى تكون من الخلف والله تعالى أعلى وأعلى كما قال سبحانه وتعالى وكل انسان الجمناه طائره في عنقه ونخرج له يوما ان قامت كتابا ينقاه من ثورا اقرات كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب طائره أي عمله لأن الإنسان يتشائم به أو يتفاءل به ولأن الإنسان يطير به فيعلو أو يطير به فينزل في عنقه في رقبته وهذا أقوى ما يكون تعلقا بالإنسان حيث يربط في العنق لأنه لا يمكن أن ينفصل إلا إذا هلك الإنسان فهذا يلزم العمل على هذا النح الذي يكون في رقبته. وإذا كان يوم القيامة كان الأمر كما قال الله تعالى وَنُفْرِدُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا أي مفتوحاً لا يعتاد إلى تعب ولا إلى مشقة في فكر منشور مفتوح يقرأه هو ويقرأه من هنا ويقال له يقرأ كتاباً انظر ما كتب عليك فيه كفى بنفسك اليوم عليك حسيماً من تمام العدل والإنصاف أن يوكل الحساب إلى الإنسان نفسه كفى بنفسك اليوم عليك حسين إنسان العاقل لا بد أن ينظر ماذا كتب في هذا الكتاب وماذا كتب فيه لأنه هو الذي بأعماله من مهنان من خير وشر لأن كتبت الحفظة ولأن الكرام الكاتبين يكتبون فعله من خير وشر فينظر ما كتب في هذا الكتاب الذي سوف يجده يوم القيامة مكتوبا مصطورة فالإنسان العاقل لا بد أن ينظر هذا النظر وأن يتأمل وأمامنا بفضل الله تبارك تعالى باب يمكن أن يقضي على كل السيئات وأن يستر الله تبارك تعالى به جميع العيوب والعورات وهو التوبة فإذا تاب العبد إلى الله مهما عظم ذنبه فإن الله يتوب عليه حتى لو تكرر الذنب منه وهو يتوب فإن الله يتوب عليه كما أخبر بذلك الرسول صلى الله عليه وعليه آله وسلم العبد إذا أذنب الذنب كتب عليه فإذا تاب تاب الله عليه فإذا ارتكب الذنب كتب عليه فإذا تاب تاب الله عليه إلى أن قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يمل الله حتى تملوا فما دام الأمر إليك في هذا الأمر الكبير فعليك أن تحرص على ألا يكتب في هذا الكتاب إلا العمل الصالح لأنك ستراه يوم القيامة وستلقاه منشورا مفتوحا. تقرأه ويقرأه من هناك اسأل الله أن يتوب علينا وأن يرحمنا وأن يغفر لنا وأن يحسن ختامنا إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على البحير النذير صلى الله عليه وعلى آله وسلم